ألم تر إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا ألم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر قريب قل متاع الدنيا قليل قل متى الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتيل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِرْضِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِرْضِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِرْضِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا